من الوطن يا حسين يا شهد العشير هذه أبو السجاد سفرتكم خطيرة بيها عليكم بانت علوم كثيرة مذبوح ابن عمان اول فاجعه البا والي والي ولك يا ابو السجاد لا تك حاضر تشوف مسلم ابن عمك على العالم معقول وسط الحق رب الضعاه جسم أبليسيو وحجارهم تمطور عليه شمال ويمي لاتا دا لاتك تشوف يا مصارم وليت عدام إليك خاطر والله لاتا يا, يا يشوف يا وصار بويل يتيم احد ترى غريب ما عنده احد يوني عليها يا ويلي متبضع بالسيوف ومخوف من الدماء اي اطعوا ثناك اطعوا شفاة وكسروا جملة ثنايا ثنايا ودم جرى ودم على خد جرى من محجر العيد ايه والله جمع على خدايا جرم يا يد محجر العين آه لهب نفسي لست انساه وحيدا مفردا